بسم الله الرحمن الرحيم ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له جذَ لَفَن جيينهُآ ال من الكَ ب وَن ص نهُ مِرا الذيَ كَ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مُسْرِفِينَ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب wanaswa na wanaswa na wo mi na no ف won وَ ص ن م pro مز كَز that كَمَا نِفِقَ قَوْمٌ إِذْ نَفَشَتْ يَقِيعَ عَلَاهُمْ قَوْمٌ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ فهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً بب الن جَس لَب منا رق تَ خ معَ الم صَب خَغ There come now For وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعْدَ اللَّهِ صَنَعَ لَكُمْ مِثْلُكُمْ من بأسكم فهل أنتم شاكرون دِسُ لَيّ بَانَ رِيحٌ عَاصِفَتٌ تَجْرِي بأمره. وَكُنَّا na شَيْءٍ عَالِمِينَ شيء nami mi na لَهُ وَ يَّدُونَ عَعملَلَذُونَ زَ وَكُْ النَّ لَ و well, uh... أعوذ <تصفيق> واستجبنا له فكشفنا ما به من ضري وآتيناه أهل وآ إ غأَهلَامِد لَ مغُوم مرَح م تَممِد رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه سأني الضر وأنت تجبنالَ ف كان ش م them uh -huh. وإسماعيل وإدريس وذلك في كل من ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس ذالك الكل منصب وبارين اعدقناهم في وقت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن نَقْدِرُ <تصفيق> عَلَيْهِ وَذَن نُذِ ابَ مُغَضِبًا فَوَنَّا أَلَّن وَبَا خانَ كَئِكُ تُ مِن وَ م كإني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من فَسَتَجَابَ لَكُمْ وَأَجَيْنَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كَذَلِكَ كُنْتُمْ وكذلك ننجي المؤمنين وذكري يا أهدنا دي ربهم gesù ذaŭ nipäbul فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة فاستجبنا له بِنَ لَهُ يَحْصِي وَأَكْتُبُ حَلَّ جُزْءُهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا سَارِعُونَ فِي الْقِيرَةِ ün ذَرِعْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَدَعَوْنَا رَغَدًا وَرَهَبًا وارث فوجان انا فخنا اُمَّ التَّوَا حِيدَ اُمَّ التَّوَا حِيدَتْ وَأَنَ bon kommpa bonjou wat kaptwa भमै cha Theความ algum du